بسم الله الرحمن الرحيم والعابيات صبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لشنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذن وحفر ما في <تصفيق> القمور وحفر ما في السدور إن ربهم به يومئن لقبين